صدرك حرج منه لتنذر بِهِ وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا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 أَلَمْ نَسْأَلْنَا الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ نَسْأَلِ الْمُرْسَلِينَ أَلَمْ عَلَيْهِم عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ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 صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير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 قال إنك من المضيع قال فبما أوضيتني لا أقعد إن لهم صراطك المستقيم قم لا أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذو م لمن تبعك منهم لا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 119. إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 110. إني لكما لمن الناصحين 111. بغرور فلما ذاق الشجرة بذف لهما سوآتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة وَلَا ذَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَذُوهُمْ مُّبِينٌ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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ الْإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الْفَحْشَ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ قل أما وربي بالقصد وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأتم تعود فريقا هدى وفريقا حق عليه من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 إنه لا يحب المسرفين قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباديه والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة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 فإذا جاء أجلهم لا سَاعَةٌ وَلَا ولا يستقدمون يا بني آدَمَ آدم يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَ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 حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تبعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أن دخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن والأنبي في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها.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 حتى يرج الجمل في سم الخياط وكذلك نرزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نرزي الظالمين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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحابا ناد أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ألا نت الله على الظالمين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 وَنَادَوَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنْتَ لَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَذْكُرُوا هَـ وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْآثَارِ رِجَالًا يَحْرِفُونَهُ بِثِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَقْنَعَنَا أَنكُمْ جَمَعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ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 هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق فهلنا من شفعاء تهددنا من شفاء اف يشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ادي خاسرو ان فتهم وضل عنهم ما كانوا يفتروا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ام استوى نهار يطلبه حتيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قدعوا ربكم تضرعا وخفياً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 وهو الذي يرسل الرياء بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت شعابا لِبَلَدٍ سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خرس لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 قال يا قوم ليس بي ضلالة رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون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 فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا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 منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلعون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 أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أنتظروا إني ما كم من المنتظرين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 ولا تمسكوها بسوء فان يأخذكم عذاب اليم اذكروا اذ جعلكم قله عادوا وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنعتون الجبال ملوتا أذكرو آلاء الله ولا تعتو في الأرض مفسدين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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتفدون عن سبيل الله من امن به وتبغون ايواجا وذكروا ان كنتم قليلا فكثركم وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا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 أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا تحبيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح. وقال الملاء الذين كفروا من قومه لئن تبعتم شعيبا إنكم إذا لقاسون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 نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السراء سيئة الحسنة حتى عفواً وقالوا قدم السائب أن الضراو السراو فأخذناه بقتة فأخذناه وهم لا يشعرون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 كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم أوأمن أهل القرى أن يَغُبُّ بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الخاسرون. أو لم يهذل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أَلَوْ نَجَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِم وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 تَأْتِ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلْقِنَا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسائر عليم تريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا ارده واخاه وارسل في المدائن عاجري يقتوك بكل سائر المعادي وقاد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 وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سعروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارود قال في العون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصدبانكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا منقلبون.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 شاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهل 119. وإذلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 110. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن ألا إنما طائرهم إن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 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّرِزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْتَكَ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّ الرِّرِزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلٍ أَلَمْ مَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّزْقَ إلَى أَجْلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إذَا هُمْ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 قال يَا مُوسَى جَعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهًا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَا أُولَاءِ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ ما كانوا يعملون؟ قال أَعْرَضَ اللَّهُ أَنْ يَغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ أَنفِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَإِذْ مَاءَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى وقفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواء كل شيء موعرة وتفعيل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 وَإِن يَرَوْا سَبِيلًا الْغَيَّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وكذلك نذل المفتدي والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولمّا سَكَتَ عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا للقيادة فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُ نَابِمَا فَعَلَنَّ سُفَهَاءَ مِنَّا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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطْطَعْنَاهُمُ اثنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ تسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُنُوزٌ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ مَأْكُلَاتٌ لِّكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم 119. كذلك بِمَا بما كانوا يفسقون 110. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مؤلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يتكون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذَا أَذَّنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْلِّقَاءِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِعُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه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 أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِرِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ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 فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك عفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن 119. إن أكثر الناس لا يعلمون 110. قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها عملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوُ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا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 فَذْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا؟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 وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرَ بِالْعُرْفِ وَأَأْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته لعلكم ترحمون وَقُرَّبَ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَمْكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون